صورة لها مدينك أي كميتها؟ أنت كده الى يسأل جس كانوا لأن كل بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله الله هو مغلي. قول, قول, قول الله تي قولك وردي قول كيادي. تجاديلك هكولا دوديس يصير زوجاني كذا كولا دوديس. واستأستكى وإيش جن يسأل الله الله والله أن يسمعه. ومغلي أتحاوركما هذا الإسوي درس جن. إن الله قال سبحانه وتعالى سميع كمغلو يبصير وأركه alladheena marka ku waydiiy laahiraan dihartama aw min kum idinka idinka mid oo min nisaaheen haweenkooda ka dihartama maahuu na ma aha ummaatiim hooyoyinkood baa in ummaatu ma ummaatu Kassam hawa yghafooru al-Ordaf. Kavadna wuhhala lihi tiri, khaulab bintu sa'alama. Kavadna sari eda hain. Ninkadu nuhuha aws bintu sa'amid. Mibadab bintu sa'amidu walalki. Marka wuhhai tiri, ninki tabi'a adi siwa ahlmaatai. Odaibu al-Nuqdai. Tabi'a adi siwa ahlmaatai. Maalimpu iyimidu. Marka saan hadalku alii baytiri. Marka suyi baytiri, anta ka dhahri ummi. Diharitankuunah araptafaritaan bay yey u haystaan faritaan hooyadii ka dahr hooyadii nabarkeeda adag tahay meeshii de xubintii la soo qaadimay mooyga hooyadii markuu leeyahay xubantii awradda ay la soo qaadimay qaraabadii soo dhan hadduusa waa lamid waxa maherku qabanayno dhasaas adag tahay waa isku mid markaas intuu ka yartagay waan diiday waan kuxigroonaa ka sayn ti diriske dar dar ka soo ergisatay ee nabi go otimad alayhi salatu wasalam nabi geeyo hooyada ya rasul allah ninki oos bin saamid a marka uu xoolahaygi cunay oo dhalinyar nimadeedii baabiiyay oo naser chulee badday alo saydeena aanu hurgufay fala ma kabi rat seeni tahar minne baythir oo ida dhartame wa islam ka ka dhacay ugu wareeyay wey arabtu nafuritan bay markaa in yar markuu joogay nabiga lagu soo dajiye suurada lagu soo dajiye aayso akheelaadahay subhanallahu anigu gurigan joogay bay tirahadalkeedo in aan maqlin ma wada maqleen allah subhanahu wa ta'ala gabadha sheegashadeeda fuuq sabci samaawaad boo allah kama maqlay baytidu wa magliya Jaa, että saan ottaa kanuuden urabeiden. Rorua, että saan ottaa. Allah integui daawoti, Allah daawoti, että Marka, että saan Marka, Allah subhanahu wa ta'ala että saan ottaa. Marka, että saan ottaa. Marka, että saan ottaa. Marka, että saan ottaa. Marka, että saan ottaa. Marka, että saan ottaa. Marka, että saan ottaa. Marka, että saan inna allaha as basirun arka. alladina kuwa yidahiruna kad dahartama oo anti ka ummi oo yidi dhabarkeed aad igataa dhabarkaa waxa kiina ay ka yahay yaani hooyadii siday iga haram tahay yaa iga xaramsan tahay waxa la wixii qaraabadii soo dhanaato ku dhaartaa waa sidoo kale haduu gacanteeda ku dhaarto waa sidoo kale alladina kuwa yidahiruna kad dahartama oo minkum idinkii kamid ka min saami ween ma inn umhatum wa umhatum hoyo yikood maaha illa laa ikuwi waladnahum dhalay wa innahum iyaguna laa yiquluna hayliihin munkaran hadhan aan la qaadan kariin munkara am min alqawli barku leeyahay hoyada baad igataa wax la qaadan kari ma yahwasuun dambi wa innallaha alana alafoon kasamaha way afuruna dhaafa hukumki waa kan markaa waladiin ku way laahirona kadhahrtama min wa sidaas oo wasida tadbadabasiyad waxay ku noqdeen wixii ay awali ay ka dhaarteen ee ka bay ku wa sida ugu oo waxay gabadhiibay oo haasinimada bay la qor min sidaas ya tuu cuduuna la idinku isaga Wallahu allana, bima tamaluna ta ja amal amalfalaisana, khabiru. gabda Hodda, haasa skodaniman kakadarta. Ja ansi daa kagetta gine wihi eida, jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle jolle فعليه يدش يسواها سياه الشهرين اللباب العطسون متتابعين متابع عين هل مالنا أفورن وس لحدنا بين من قبل أي أن يتماسا انتينا استهابن فلم يستد قفكان كرين فعليه يدش يسواها إطعام الستين لحدا مسكين قودن طار مسكين أو مسكين ذلك هالسيد عسوا حال إذا كل شيء حكم كله إذا كل شيء ليتو بالله ليج ورسوله سريع كوردقن تاع Vatilkatalli, dinsäkin, huududulla, huualla, haddi, ušarega, uhdegai. Huuilla, kaffirina, gala, dena, ada, beno, ada, beno, ussunna, da liimu kolon. Allah, huuilla, jia, kolon, da hawen kolon, kadi, harta, maa. Ta' bada, da, da, da, da, da, da, so laba biloodo islaacsan lixdan habeen inta ina istabannin addukuri way lixdan miskeen boo qoodinaya nabiga markaas markuu saaguu sheegay gabadhi qawla bintoo salaama waxa la idin ka raba inaad qor xoreysaan markaas ay tidhimaba heli karo hadaba waxa la idin ka raba inuu laba bilood sooma waa adeegabobay oo makaraytili hadaba lixdan miskeen qoodiya aniguna gacan baan ka geysan buu nabigu لما هو الآخر، و أنا أعmus les hato幅. إن snapsحوا لهم يقام。لكنهم <تصفيق> يắtوا منها They are selves. مديم جيدة. المسلم التي وستيرتها من المسلم، الصندق الذي كتذلك هو Free Taste. لا أصحبا؟ 000方 للمسلم أبروهم لأن هناك أنزلهم على خائ celebrities. يجلبون أنفسهم سنبت ق merak تشير في صندوق ثمیánh هذا ، يجب ان الله علىşبالكم 빵 muzaahiro nakad dhahar tama min isaay hawelkoodo o yidhaahda ka dhari ummi baad oo arabtu furitan ay u yaqiine sumay u duuna ku noqdo lama qalo u xayidahdeen oo dhaharka dib ugu noqdayo burburiyay faalayim du shooda waxa tahriir raqabatin adoon xoreynti qoor xoreynten min qabla inta sida saatu caduna bii liiku waadi markaad gabdhaha ka wayna dib ugu noqotaan damacdan oo gabadhi sida ayan ku fureen qor xore waxa Allah oo alla nabii maa samayaan wax aad samayaan wax falyasan khabeer boo ogay fa man lam yajid qifkan helaynin inuu qor xore helaynin faalay dushisa waxa asiyamu shahrayn laba bilood soo koon mutataabiayn oo israacsano aan kala iddaamo 60 liidha qood intood maskiinan oo maskiin gabadhi waatay tirii inta ma karo markay tanid nabi gu gacan baan ka geysay booob iskeen ka qoodintiis anoo idin diinta ku dhaqataa qofka muuminkiil waa qofka diinta ku dhaqmay wa tilka tali haddi عذاب العذاب أليم وكل المؤلم حنوطية إن الذين كوا يحادون الله الله خلافه والرسول والرسول كيس خلافه كبتوا للدلين كما كبتوا سيدي الله الذين كوا من قبل مكوره قلتها وقد أنزلنا واند جنة آيات آيات بيناتنا وعضعب وللكافرين الكافرين قلتنا وحاوه هذا عذاب العذاب مهين أو يوم ما لنبع عذاب كاسوا هذا يبعثهم الله الله صلّى الله عليه وجميعا عندما أنتم فينبئهم وهو أورهم بما عملوا وحي عمل فلان أحسه الله وحي عمل فلان الله وحي في ذي وقرى لكن يقوئ له والله ألقانا على كل شيء لا تكون شهيدك معناه معنيه دحوي الله يرسل قوة خلافة أو شرع خلافة أو قال لماذا درست ولا دلني سيدي قال لي هرب اللو دلني شيئا الله سبحانه وتعالى واجه رجعة بقى ayada cad cad oo waadaha iyo soo wax lagu garto marka kuwa ayadaha ka gaalo baa cawaab duleeyay leeyahay waa goorma maalinta uu alla dhamaantood soo saaro oo amal koodi oo dhan la soo hordhigo amal koodi oo dhanba la amalka ha ma Marku sukato, inu di dii caabka galayo kuwan ka asuray boo sinad dunka kuwa soo raban hadda kaaga dhaafay bidaaqad yar oo laa ilaaha illaa allah ku qoran tahay la seen amalki xumaa oo damba ka fadlasaari bidaaqada aan allah khilafa وهي كدة دالين خياني كدة دالين خياني كدة دالي ومجادلين ومتساهدين فكردوا لي كل إن الذين كوي الله الله خلافه ورسوله خلافه كبيتوه الدلعين كما كبي تسيدي اللدليين الذين كوي من قبلهم كهري وقد أنزل لوان دجني آيات عياله بيناته عل عاد كوي هدى شعوري كوي هربا والكافرين قالوا لو حوى هذا عذاب العذاب مهين الدليه يوم ما لين بعذاب هذا يبعثهم الله الله صون علينا يا جميعا ضمانت فين نبههم بحقوقه رمي بما شيء عملوا اي عمل صالح وبل سهر دغبه قال الله عملت وكوبه الله ونسوه سحينا وايلوب والله والله على كل شيء سيد شيء والبوقال سبحانه وتعالى الم ترى ما اوغت مسا كوار هشاي الم ترن هذا النبي هذا لهيا لكن عيد الا عيد اواني كشور او دنوي وماش بغلقد الى هذين وضميرنا كراء الم ترى هاد ما اوغت أو مأجته شيء أن الله علي يعلم إنه أجي هاي ما في السماوات سماذ وحكون سكان وما في الأرض أرض ذواحكون سكان ما يكون مأ هذا من نجوى ثلاثة صدح فقده إلا هو ألا الرابع كافري يوي ولا خمسة شنف قده مشرته إلا هو ألا سادس مكالحي يوي ولا أدنى وح كير مشر من ذلك أو الله وياه ولا أكثر وح كبد مشر أو تضويه إلا هو ألا معهم يجمعون aynu kanu suma allah uga bimaa allah subhanahu taala bikkul allah faqdo waa Ilahi ugaatiisa ka sakow waxaa laga qoriyay qoladii kiram kaatibinti qoladii wax qoreysay yaa ka qoreysay oo diinacna waa laga qoriyay diinacna allaah ba ogdee wa ta'aala marka ilaahi waa mu'ooda marka la ma ee ala 'arshi halkaas uu ku og yahay wax dhibaatooyin ma wa marka inaga liinoodu waa digniine wax idin qarsooni hakufa shilmana is'ilaliya wa hakun qarsan ima jira Koru hoos u tira hadaad kor u tira hadaad hoos u samaysaa hadaad kor u samaysaa wa kaaba ka mid baa yiri muhammad baa inama magle u يجيب هذا واسده واسده ألم ترمو أغاية أن الله يعلم أنه ما في السماوات سمد وحكوثوغان وما في الأرض الأرض سمد وحكوثوغان ما يكون ما هذا من نجوى ثلاثة سدح فقط إلا أجلال هو ألي الرابعهم كأفره ولا خمسة شمف فقط متر إلا هو ألي سادشهم كأفره ولا أدنا وحكوه سيعمد من ذلك أولا ولا أكثر وحكبتن متر إلا هو أعلم مع... معهم العدوية أي كانوا بالك زمان تقول ثم ينبيهم الله وجوه الرمي بما عمل وحي عمل فلان يوم القيامة وحال وحي أدون كو عمل فلان قياما بالله الصالحين إن الله هل بكل شيء سيلا كل شيء عليهم ألم ترى ما أقعد تعلم جاه قم جارين إلى الذين كونوا لجنه عن النجوى فقة ثم يعودون كونوا قانا إلى ما نوى عن الوحي لجنه وحي كفقي بالإسم الدنبي والعدوان علايتا ومعصية الرسول رسولكم عليه وإذا جاءوك مركي كوي مادن حيوك وحيكوا السلام بما لم يحكيها وحناكوا سلام به الله ويقولون وحديث في أنفسهم نفتوه لولا يعذبنا الله بما نقول ألا من عذاب ما نقوله هذو النبي يعني سواء نقل حملا إنما ألا وحلي حاسبهم وحا كفلا جانمو المصير من الله أيد المامس يهود الدوامم الذين ذل جناي مرك حق واضأك عن سوق بن يقي نقع الشقل iy arkan arkaan nin saaxiib oo socda kali gooni u joogsanaya sidoo wax u tashanayo kale markaas uu saaxiibigu uu shakiin markaas uu caareeyo agaha wax kiday markaas uu nabigu ku wariyey yahuudey faqan oo caasi iska dayey waxay ku shirayaan waalaalla ba ku salaamaysaa assalamu alaykum aydi wadu shaadaha ah baad nabiga iyo jehuud ay assalamu alaykum aydi aisha ti assalamu alaykum ugu celisay waxa ay aisha hadal xumada waxa noo caasiye la qiga iska dhaaf marka sheecayti ugu waxa wuxuu yiri maadan maqleen assalamu alaykum aydi waxa wadi dunyada maqal wa alaykum baali uu oo marka dadka ruuxu wuu shaki aad u faqdan markay saxaabadu tartan tii gooni yar baxan sidii wax u tashan oo kale markaas codaha wax gadeey suuqyohada loo shaqadoonay jiray nabi u shaki wuxuu baajira Allahu subhanahu wa ta'ala إلى الذين كونوا نجنه عن النجوى فقه أجهدها ثم يعودون كن قنья لمن هو عنه وللجن هى ويتلاجون وحيك فق بالاسم الدنبي وحيك صابسا والعدوان على إنتن وحيك جذبسا إهو معصية الرسول الرسول كمعصية جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وحنا الله بكوا السلام عليك وتدش هذاها ويقولون وحدي في أنفسهم هو سهان لولا يعلمون الله ألم من بما نقول عذاب ما نقوله حن هذو لا نهيه حنته نقرننه ما لنا عذاب هذا الكبوب كود حسبهم وح كفلا جانوا لو جمع القبوا هذا من لو جمع القبوا يسلونها والجليات فبيسوا حاهم المصير أه شاهن يا يهل الذين آمنوا مؤمنين تيه. إذا تناجيتم مركز فق قيسان فلا كف كفقنا بالاسم الدنبي إذنك إذن قار والعدوان على اللهية الرسولي الرسول كف كفقا بالبر وناقي إحسان واتقواء لك عبسه الله ألا كبقا الذي قاله إليه حقي ستحشرون الذين شرين دونه من النجوة فق من الشيطان بكاهدي فقا لشيكا يلي سديده وفق حمانة لقصره هذا خير لقصره واحد بها تعمل shaydaan buka ahaday muxuu shaydaan koo gaaday li yahzuna in murug galiyo aladina ku aamano mu'minoobay wa hadaan ta meel go'no ku faqdan mu'minintu halka joogto deenadiigu u tansanaysa badmoodeysa walay samuuna ahanin shaydaankaasu iyo faqiisu toona biddaar mu'minintu kulli bisha iyo kulli maay ila biidni laah aydu mu'aneedu waxa way manentiyay marka aad faqaysaan dambi iyo culaytan iyo masiirta rasuul ha ku faqina waxaad ku faqdan ihsaan iyo daaco iyo taqwa alla ka baqa allah leeydin halkaydo ada qabiilad ka hadda dadka qabiilka marka gooni u tasanayaan qabiilka kale u tasanayaan soo dibmaa gooni baa u tasanaya قبيلد وختروي قبيلد وميلها اوغخن ادباتدو كيرشا حكو فقين اي خيل كوفقا فقو و شيادتنا و خا ويهي شيطانكو شيطانكا دغو ابابلو فق ان داتكا مومنينتا لو مورو غالي وا كوونداي اذا تقف مومنوميشا صوتك اسا ساارتان سا سا و عبسنو لكن شيطانكا فقي سااسي اسكت يا لكن وحبك هد بماء ممك ممك أليسوا ثلاث يا الذين إذا تناجيتهم مركات فق يسان فلا تتناجوه كفقة بالاسم الدنبي اسمه جوا الدنبي يجاق خاص يوم العدوان علية أعدتك كالوجود بين يسان دبعته يوم عصية الرسول يسولك معصية دي والتناجوم بالبر يسان يضعه يوم توا الله كبغض وتقول الله ألكبغا الذي عليه إلي حق ستُحشرون الذين شرِّنْ دار إنما النجوى فقوا من الشيطان الشيطان بقى هذا محو شيطانك فقأ أبى لشيطان كأوحام كرتريدي ليحزون إنه مرجليو الذين كوي آمنو منهم عمرك هضوسان وفقدان ورباطه وفقدان موم كم يشام مرة يا وليس فقأ سي شيطان كطانا بدارهم ومن أنت قواد شيء شئنا كدما إن يربيل ماي إلى بذله إلى إذن كيسمون يعني وحى الله الله دمعوه الله قدرم وياه سووا حمايل وعلى الله عليه فليتوكلها ثلاث سرتان المؤمنون وأكل صودي باتور الله ثلاث هذه عدو جودي وفقيو الله يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي إذا قيل الله كم بكي لي دخو إلى في المجالس مجالس بلاديا markii la idin ku yiraahdo faf saxuub balaadhi yabsahillahu lakum alla akhiriya dum baidhin balaadina wada qilaa la ku markii la idin ku yiraahdo in sizu ka ca oo kala durka fanzizu ka ca yirfuu illahu allahu koryeeli aladeen ku aamannu muuminoobe oo minkum idinkaa idan ka midah waxa كى لاجك عنو فاريسانة لويش لوينان لكن كلام مثل <سؤال> كواسعية وياك كلام دورك بلادي هدى لكن مر كيدت فدي عادو تماذو ماشاء الله قد ما يسافري سادة مالكش هدى كلام ددت عليه الصلاة والسلام مر كم مجلس ماذو ماشاء الله قد Määräksi, että hän on mennyt, hän on mennyt, hän on mennyt, hän on mennyt, hän on mennyt, hän on mennyt, hän on Umar Umar on mennyt, hän on mennyt, hän on mennyt, hän on mennyt, hän on mennyt, hän on mennyt, hän on mennyt, timaado, يا أيها الذين آمنوا لكن أنتم روح أققعوا وقتها أنتم أققعوا أنكاس فريسه كان بيسلو وين أنا لا ما أقوله إنسي ذا قياسه أكله لا ك أو, أو لس الذين واسع في الدنيا والاخره لبد ما واذا قيل امرك لي اذا ان شزوكع فنجزوكع وما سنطلقك عقدان ملكا الله ال وكر يلي الذين كوا امنوا مؤمنوب و منكم يدين الله درجاته و شرفته يرفع علم, علم درجات فجزوا كعا يرفع الله ألا بكوريالي الذين كوا يأمنوا مؤمنوا بي أو منكم إذنك إذن كماذا إياوا الذين كوا العلم لسي درجات بكوريالي سبحانه وتعالى والله ألا ما تعملون وحال عمل فليسان خبير كيحق قالوا أولي والله سبحانه وتعالى